لعنه الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم فلا يبتك النذان ولا أمرنهم فلا خلق الله